قضى قضأوا ذكرها كثارة لها <تصفيق> وأيضا كان من نام عن صلاة نعم كان نسخة ثالث من نام عن صلاة نسخة ذكر عندك. نعم قال في أمين موطا فإن نعم نعم كان من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته إذا استيقظوا ذكرها كثارة لها فقضوا ذكرها إن شاء الله يمكن فصلاته إلى استيقظ أو ذكرها كثارة لها تبرأ معها الذمة من المطالبة ويرفع عنه الذم والعقاب ويستوجب بذلك المدح والثواب وأما ما يفعله من التطوعات فلا يعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك ولو علم, ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات فلا, فلا يعلم عني فلا, فلا نعلم نعم أو فلا يعلم عن العبد أو نعلم ولو علم أول علم نعم, نعم ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبا فلا يكون تطوعا والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله تعالى كما قال تعالى في الحديث الصحيح ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما سرعت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الحديث فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له لم يحصل له مقصود النوافل ولا يظلمه الله فإنه تعالى لا يظلم إسقال الذرّى بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض كمن عليه جيون لأناس يريدون أن يتطوع لهم بأشياء فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلا محسنا وإن وفا ولم يتطوع كان عادلا وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله تطوعا فليكون من الواجب الذي يستحقونه. نعم هذا أيضا جواب آخر عن الإعتراض. الجواب الأول أن أن الدم أو وإن كانت له استطاعات العقوبة على الدم وإن كان له استطاعات فإن الإنسان مأمور بداء الواجب وستر في المحرمات ولا يخلف بالواجب أو يفعل محرم اعتماد على أن له مستثل الجواب الثاني أيضا عن هذا الاعتراض أنه ورد في ثبت في الحيث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إلى ذكرها لا كثقارة لها إلا ذلك فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أن الصلاة صلاة الإنسان حينما يستيقظ من النوم بدون اختياره النوم الذي النوم الذي يكون معدوم فيه كما يجي على السرير يسقى ويجي على الساعة أو ينام أهله هذا معدوم ما تم استيقاظ صلى ثم فاتت فاتت الحرص يريد أن يصلي ينام مبكر يجي على السرير يسقى لا تباد فاتت الحرص بدون اختياره هذا معذور أما إنسان ما ينام إلا متأخر أو يركب الساعة على العمل واستيقظ مرة راح للصلاة وفطورة هذا ليس المعدوم فلم عمش فكر الصلاة ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السفارة قال مريخ لا ولا من قال بدل أنا في الحجم بدل فنام النبي صلى الله عليه وسلم لع وتجعل السفر وهو ناس إذا أنا معدور ينام ولا صل الفجر لا فتبس سيفه يقول أنا معدور نائي النوم قد يكون معذور صح ولا لاكم بل النوم المعدور الذي يجعل على السفر يفوقه بعد ساعة يعهد إلى بعض الأخوانه أو أهله يقضونه أو تيرانه ركب الساعة هو الجوال ينتبه حتى ينتبه وشخص لا يوده حتى نربه ما ينتبه ركب الساعة على العمل استيق المرة واحدة بس صلاتي وفطولي هذا متعب هذا عفت جميعهم لأنه يكون مرتدي كان هذا عادين فينا وعادين نعوذ بالله لكن الإنسان اللي فعل الصلاة متوقي هو يريد أن لكن فات الصلاة في هذا معلو ما ما أخر الصلاة عن وقتها لكن معلو كفارتها الصلاة أن يصليها إلى الصيام وكذلك الناس إذا الناس لحديث النبي فحديث بأنما عصوت الناس يفعلوا صلاة إذا ذكرها تيجى النبي صلى الله عليه وسلم أن أن كفارة الصلاة التي أخرت عن وقتها بالنوم أو بالنسيان أن يصليها حال استيقاظه وحالة لكم وتبرع بها ذمة من المطالبة تبرع بها ذمة فلا يطالب يوم القيامة فلا يقال الاسم صليت بغير وقتها ويرتزع عنه الذم والعقاب لا يدم شرعا ولا عقلا، وليس عليه عقوبة ويستوجب بذلك ملح والثواب لأنه أدى ألف في قدر استطاعته لكن الشخص الذي يتصل فريضة هو يقول أنا أفعل تطوعات أفعل حسنات تمثوها نقول له أولا هل تعلم القدر الذي يقوم مقام ثواب الفريضة؟ ما تعلم ولو قدر مستعلم قد لا يمكنه أن تفعله مع الواجبات ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك لو قدر أنه أمر بتطوعا يقوم مقام الفريضة نقول صار هذا التطوع واجب؟ ما صار تطوعا انتقل هذا من تكوني التطوع الى تكوني واجبا اما التطوع قين وشرع لزيارة القربة التقرب من الله هذا ما معقول المؤلف رحمه الله واما ما يفعله من التطوعات من نام عصر او نسيها فالصلاة الى استيقظ او ذكرها استقارة الله تبرأ بها الذمة من المطالبة ويرتفع عن الدم والعقاب ويستوجب بذلك المدح والثواب واما ما يفعله من التطوعات فلا يعلم القدر الذي يقوم مقام ثوابه الذي يقوم ثوابه مقام دايش. ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجلة ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبا فلا يكون التطوعات والتطوعات شرعت بمزيد التقرب إلى الله كما قال الله تعالى في الحديث, القدسي في الحديث الصحيح القدسي وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أشبه إذا التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض للسواح المحبة الله يقول مالك رحمه الله: إذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر، لن يحصل لهم أن النوافل. لأن الإنسان طالب أولا بالفرائض، ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل ويكون لأحباب الله. لكن إذا لم يكن أدى الفريضة، كيف يقال إنه؟ انه يأتي بالنوافل الذي أخل بالواجبات ما يقال انه أتي بالنوافل أقول اولا اكبر الواجب ثم تأتي بالنوافل في ذمتك مشهولة بالواجب فاذا فعل تطوع يقول هذا تطوع يكمل به الفرق. ولا يكون تطوع ما يكون التطوع متى يكون سبب تطوع اذا تمل الفرق هذا ما اقول والله رحمه الله فاذا لم يكن العبد قدد الفرائم كما غمر لم يحصل لها مقصود النوافل ولا يظلمه الله فإن الله لا يظلم صل الره بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض يعني إذا كان سن خلف الواجب واجب مثلا من واجب الصلاة ثم صلى النوافل هل يكتبو له النوافل تقول أنا أريد العدل عدل ثواب النوافل نقول له ذنبك مشهولة بترك الواجب والله لا يظلمه من صل فالله تعالى يكمل النقص الذي حصل في الفريضة من هذه النوافل فإذا كملت الفريضة وتمت ثم تطوعت على ذلك صارت صار لك ثوابها ومثال ذلك مثل من عليه ديون شخص عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع عليهم بأشياء شخص ذمة مشهولة شخص بألف ريال يطلب ألف ريال فإذا أعطاه ألف يقول عادل محسن فينزف أعطاه زيادة ألف ومائة صار صار صار, صار إيش إذا وفاهم وفاه أعطاه حق ألف ريال صار عادل فإذا أعطاه زيادة دشر صار عادل محسن عادل وإحسن هذا قلّا أنت عندك لك ألف ريال، لكن أبعطيك أبعطيك الآن ألف ريال صدقة يعني فقيد والدين بعدين أو فيك وفيك الدين ماذا يكون حاله؟ وهذا غلطان كيف الآن تصدق عليها الآن ودين مستوفى لها قال أنا بعطيها الآن ويد أن أعطيها صدقة والدين وفيه في مبلغ يقول هذا غلط عليك ان تجعل هذه الصدقة تجعلها هي الواجب. عد الواجب اول. ثم بعد ذلك تصور. كذلك الانسان الذي يريد ان يتنفل وذمة مشغولة بالواجب. يقول اول اكمل الواجب. فاذا نقص هذا الواجب يكمل اسمين النوافذ. ولذا قال المؤلف رحمه الله. فإن الله لا يرد ممثقال ذرة. يقيمها يعني النوافذ مقام ضدها من الفرق كمن عليه ليون لأناس يريد أن يتطوع عليهم بأشياء فإن أموصاهم وتطوع وصاهم زيادة كان عادلا محسن وين وصاهم ولم يتطوع ولم يعطهم زيادة كان عادلا وين أعطاهم ما يقوم مقام دينه وجعل ذلك تطوع كان غادثا في جعله تطوع بل يكون من الواجب الذي يسحقه فإذا قال شخص شخص أطلق من الفريال أنا أريد أن أصدق عليه بالفريال وهذا غلط منك اجعل هذه الصدقة هي ق الدين الدية قبادية. لهذا يتبين أن الإنسان إذا كان أخل ببعض الواجبات ثم تطوع يكمل تطوع يكمل يكمل, يكمل به الواجب ولا يعطى ثواب الناوى الناقص وإنما يكمل الواجب الذي عليه. نعم. ومن العجب أن المعتزلة يستغرون بأنهما التوحيد والعدل. ورهم في توحيدهم نفوس صفاتا بين يستلزم التعطيل والإشراك، وأما العدل الذي يوصف الله به فهو أن لا فهو أن فهو أن لا يظلم مثال ذرة، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حاضما مبينا. صحيح. نعم حسنات العبد وإيمانه نعم. وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابضا بذنب واحد من الكبائر وهذا من الظلم الذي نزه الله تعالى نفسه عنه وكان وصف الرب تعالى بالعجل الذي وصف به نفسه أولا من جعل العجل هو التكريب بقدر الله تعالى نعم يقول واله من العجب المعتزلة يستخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل معتزلة عندهم أصول الدين عندهم الخمسة كل أصل ستره تحت معنى by Cruise بدلا من أصول الدين. الخمسة عند أهل السنة ووصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان بالملاقفة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم的 والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالأصل الأول عند بعضهم هم جعلها ستة ومن جعلها سبعة لكن في مقابل أصول المعتزلة الإيمان بالله وقدره هذا واحد والإيمان بالملائكة والملوك والكتب والملوك المعتزلة ألغوا هذه الأصول واستحذوا أحدث الأصول لهم أصول الدين عند المعتزلة التوحيد والعجل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعي والأمر المعرق أنه يعلمك وكل أصل من هذه الأصول ستر وتحت معنا بعضها التوحيد ستر وتحت نفس الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في هذا التوحيدنا توحيد نفس الصفات مع التوحيد نفس الصفات من أثبت الصفات مشرك أنك لأنه شبه الله كنتم بخلقه من أصل الصفات وأثبت أن القرآن كلام الله وأن الله يرفر الآخر هو مشرك أنه متاذر سترو تحت نفس الصفات وصول بخلق القرآن وأن الله لا يرفر الآخر العدل ستر تحت التكليف بالقدر والقول بأن الله لا يخلق المعاصي ولا يعذب عليها إلا أسر الظالمان سموا هذا العدل ومنزل في المزلتين قالوا ارتكب الكثير على رقاء خرج من اليمن ودحر في الكفر، ولم يدخل الكفر، فصار منزله بين اليمن وبين الكفر. وإن هذا الوعد قالوا مرتكب الكبيرة لابد أن يُحذّر الله في الوعد ويُخلي دو في النار. والأمر من عروض ستر تحته الزام الناس بأرائهم واستهاداتهم البعض، وأنه يعمو فصحة ستر وتحته الخروج على وعده الأمور بالمعاصي والظلم. هذه يُصل المعتزل. المؤلف رحمه الله، يقول ومن العجب يسمون عفوسهم، ونحن أهل التوحيد والعجب. المعتزل يستخرون، يقول نحن أهل التوحيد. ما التوحيد نفس السفسط؟ ونحن أهل العدل أكثروا القرآن. مالف رحمه الله يقول ومن العجب أن مفسدين يستحيون بأنهم أهل التوحيد والعدل، وهم في توحيدهم نفس السفسط نفس يستلزم التعطيل. قالوا إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا رحمة ولا كذا ولا فوق ولا تحت. ليش يكون؟ بعدوا يستلزم التعطيل. عطل الرب. فلأن الشيء الذي ليس اسم ولا صف لا وجود له إلا في الذات. وهم وبذلك سبهوا الله بإيش سبهوا الله بالمعدون فأشرحوا فصار توحيدهم يستلزم التعطيل والإشراج وأما العدل حينما يقولون العدل معناها القتير بالقدر وهو القول بأن العاصي أفعال العباد هم الذين خلقوها خلقها العباد والله تعالى لا يقدر على خلقه العباد خلقوا الطاعات والمعاصي، ولهذا يستحقون الثواب على الله كما يستحقوا الأجير وجوته ويجب على الله أن نفتد الوعيد في العاصي ولا ولا يغفر له ولا يرحم هكذا هذا يسمونها العدل الأجير وجوب من فهذا الوعيد وجوب تخليد العصاق في النار هذا العدل وجوب عدل من لا يخلف وعيده ويجب على الله أن يثب المطيع لأنه المطيع هو الذي خلقه خلق فعله هل هل هذا عدل هذا هو الظلم كون العبد كون العبد دافعا خسيره حبط ايمانه وفوجئ من الايمان هل هذا هذا اقول اقول انا اقول يقول علماء الاسلام العدل الذي وصف الله بنفسه فهو ان الله انه الله يجلب مثقل الذر وان من يعمل مثقل ذره خير يرى ومن يعمل مثقل ذره شر يرى هذا العدل الذي وصفه فلا يمنع احدا من ثواب حسناته. ولا يحمل واحدا او غيره. فلا يرضم من اثقال ذرة. بل من عمل اي عمل ولو اثقال ذرة من الخير يجده. او من الشرق. فمن يعمل اثقال ذرة خيره. ومن يعمل اثقال ذرة شرقه. وهم جان المعتزلة. يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بدم واحد من الكبار. هل هذا عدل ولا ظلم? هذا ظلم. يقولون الى زنى او السرق او السريب القبر او تعامل بالربا حابط العمل كله انتهى وخرج من دائرة النار وخلد في النار هذا عدن ولا ظلم هذا الظلم, الظلم نزه الله نسه وعنه وليها قال المولف وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بدمج واحد من القبائل وهذا من الظلم الذي نزه الله نسه وعلي. فكان وصف الرب سبحانه بالعدل الذي وصف بنفسه اولى من جعل العدل هو التكتير بقدر الله الله تعالى نزه نفسه عن الظلم ما هو الظلم الذي نزه الله نفسه وضع الشيء في غير موضعه بان يمنع احدا من ثواب حسناته او يحملها وزار غيره هذا الظلم الذي نزه الله نفسه وهم جعل الظلم التكليف بالقدر والقول بان الله لا يحق وفعال العباد، وهذا العباد هم الذي خلق وفعلهم فعاصم وعاصي، ويستحقون الثواب على الله، يوجبون على الله المطيع والمطيع، على الله أن يعدل العصى، فأيهما أولى العدل، العدل الذي وصف الله بنفسه، أن لا يحرم أحدا من ثوابه أو يحرم له هذا هل الظلم نزل الله نفسه؟ والظلم عند المعتزلة كما سمعتم. فلها قالوا أفهمها. وكان وصف الرّب سبحانه بالعدل الذي وصفه بنفسه أو لا يجعل العدل تفوق بقدر الله. نعم. الخامس إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر. كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. والمعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان. قال الله تعالى ومن يرسب منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك أولئك حبض أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها قايلون معلق الفضو بالموسى على الكفر وقد سبته أن هذا ليس بكافر والمعلق بشرط يُعدم عند عدمه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 وقال تعالى لئن أشرك سر أحباً عملك ولتكونن من القاسرين مطابق لقوله تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به فإن الشرك إذا إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود في النار لزم من ذلك خضوع حسنات صاحبه ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم لأن ذلك كفر وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لأن ذلك يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري والمعنى كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط ولا ريب أن المعصية قد تكون سبباً للكفر كما قال بعض السلف رحمهم الله المعاصي بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط كما قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وهي الكفر أو يصيبهم عذاب أليم وابن إيسو قال الله تعالى فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم هذا الجواب الخامس من الأجوبة على الاعتراض على المصطفى الثالث من مصطفى العقوبة وهي الحسنة الماحية اعترض عليه بأن هذا بأن بأن بأن الحسانة إنما تكون معها صغائر دون الكبائر أجاب بيأر خمسة جبهة هذا جواب الخامس الجواب الخامس أن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع الصيات لك الله ليس هناك شيئا تحبط به جميع حسنات اللسان إلا الكفر إذا فعل كفر خلاص فطلت جميع الأعمال إذا ما تعرفون العيذ بالله وخلج في الناس لكن إذا فعل معصية إذا عقى والله أو قطع رحمه أو تعامل بالربع ويعلم ما حرام هل نقول بطل الصلاة والصومة والحجر لا لكن إذا دعا غير الله وذبح لغير الله ومات عليه وحرم سطر سميع الأعمال إذا الله تعالى لم يجعل شيء يحبط في مئة حسنة كما أنه لم يجعل شيء يحبط في مئة الصيئة في, في هذا الذي يحبط يبطل يعني يحذف جميع السياح من كل دم حتى إذا كانت عارف بشروطها الثمانية التي جميع السيئات حتى الكفر. تاب توبة من الشريك من الكفر من الزنا من السرقة من عرضه للدين من التعامل بالربا بشروطها الثمانية قا تعتوبة تجبو ما قبلها تزيل جميع المعاصي كما أن الكفر يزيد جميع والمعتزلة مع الخوارج يوافقون النصوص ولا يخالفون النصوص يخالفون النصوص. قل المعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبيرة محبة لدم يحصلها حتى الإيمان. خوارج المعتزلة يقول إذا زنا أو سرق أو سر الخمر أو عقّ والده أو بالربا فاضطرت جميع أعمال حتى الإيمان. خرج من الإيمان وخرج من الإسلام وفضلت جميع أعماله وصار خرج من دائرة الإيمان وصار مخلد في الناس. وصار كافرا عند إيش عند الخوارج وفاسقا عند المعتزلة والجميع يخلدون في النار هذا من أبطل بار لأن الله تعالى بين في الكتاب عند الذي يحبط الأعمال الكفر لمعاصر وبشرط أيضا أن يموت على الكفر لكن لو ارتد قولا يا الله ثم من الله عليه بالإسلام هل تحبط العمل ولا ترقى تبقى على يحرزها بإيمان فإن مات على صفر قطر الدنيا والأمان الدليل قال الله تعالى ومن يرد يرصدد منكم عن دينه فيامس وهو كافر فأولئك حبطت تعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب نارهم فيها خالدهم في وجد الدلالة قال فيامس وهو كافر علق الحبوط قال حبطت معلق بطوله فيامس وهو كافر فعلق الحبوط بالموت على صفر وقسّبت أن هذا ليس بكافر هذا قمعة للجيش الكتب الكبيرة، العاص قسّبت أن هذا يعني العاص ينصح ليس بالكافر، والمعلق بالشرط يعدم عند عدمه. ما هو المعلق بالشرط هنا؟ حبوط العمل معلق بالشرط وهو المتعال كفر. لم تعال لا يعدم الحبوط العمل. إذا وجد الشر وجد المتعال إذا وجد الشر وهو على وجد حبوط العمل. وإذا لم يجد لا يوجد. لم يوجد. هذا معنى قوله المعلق والشوق يعدم عند عدمه ومن الأدلة على أنه الكفر يحبط الأمال قوله تعالى ومن يفترض الإيمان فقد حدط عمله ومنها قوله تعالى لما ذكر الأنبياء قال ولو أشرقوا من أبائهم ودريتهم وإخوانهم ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كان نعمل ومن الأدلة على أن الشرك يحبط الأمال لا ينشرق سلا يحبط نعمل ولا تكونن من خصله إذا الشرك يحبط الأمال إلى ما وهو مطابق للقول تعالى إن الله لا يغفر يشرك لا يغفر أبدا إذا ما عليه فإن الشرك لا يغفر موجب في النار لزم من ذلك إذا كان الشرك لا يغفر ويوجب الخروج في النار يلزم من ذلك حبوط الحسنات الصاحب أليس كذلك إذا كان الشرك لا يغفر ويوجب الخروج في النار يلزم من ذلك أن حسناته حابطة صادمة ولما ذكر الله سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال أما قول الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسفت الله وكرهوا لغوانه فأحبط أعمالها فأحبط لأن ذلك كفر كنك من كرهها شيئا مما جاء على الله والرسول حبط أعماله هذا ردة كفر كن يكره ما جاء عن الله وجاء رسوله يكره ما أنزل الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبطوا أعمالهم بأي شيء بالكراحة إذا كره شريعة الله كره التشريع فأزله الله في كتابه وعلى الله عليه الصلاة والرسول حبطوا أعماله بردة بالله. قول الله تعالى لا ترفع الصوت صوت النبي ولا تترو له بالطول فجهر بعضك البعض أن تحبط أعمالكم تشعرون هذا قد يتضمن كفر فيقطع الحبوب والصاحب لا يدري الذي يرفع صوتها عن الصوت قد يحبط عمله قد لا يحبط فإذا نهي عن رفع الصوت خشية أن يؤدي إلى حبوط العمل فنهاهم الله عن رفع الصوت لألا يخضي إلى الكفر الذي يقضي الحبوط والمعصية ولا ريبان المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال بعض السنة المعاصي بريد الكفر فينهى عنها المعصية خشية أن تخضي إلى الكفر المحدد كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وصيّم عذاب عليل. اللي يحذر الذين يخالفون عن أمره يعني تخويف الذي يخالف أمر الله عليه أن يحذر أن تصيبه فتنة ويشرس. أو الشرس أو تصيبه عذاب عليل. ولهذا قال: فأتذب فتنة فتة الشرس لعله إذا رد بعض قوله نقع في قلبي شوف يضيع لي سهل. خالف أمر الله. فصار كافر، وغير صارف عبد الله فأصابه عذاب علي. إذا الذي يخالف عبد الله قد يكون كافرا كابليس، وقد يكون عاقيا معرضا للعذاب علي في العصر. نعم. وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين قالوا فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا فلا تكون له حسنة وأعظم الحسنات في الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتق الكفر فقالوا اسم المتقين في القرآن يتناوم المستحقين للثواب كقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وايضا فابنا ادم حين قرب حين قرب قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حين اذا كافرا لم يكن المقرب المردود قربانه حين اذا كافرا كفر بعد ذلك اذ لو كان كافرا لم يتقرب وأيضاً فما زال السلف رحمهم الله يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يستق الكفراً لم يخافوا وأيضاً فإطلاق لفظ المستقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه والجواب الصحيح أن المراد من اتق الله في ذلك العمل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 والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشركه وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول بغير نعم. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وقال في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول فمن اتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من وإذا صلى بغير وضوء لم يقبل من لأنه ليس متقيا في ذلك العمل وإن كان متقيا للشر وقد قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وذلة أنهم دل ربهم راجعون وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقاحف أن يعذب فقال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن يقبل منه وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أساب العمل على الوجه المأمور وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثناء منهم في الإيمان وفي أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله لخوف ألا يكون أثاب الواجب لخوف يكون أثاب الواجب على الوجه المأموري به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق لا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا من يتقد الذنوب كلها. لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس مستقيا فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له انتنع قبول التوبة بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب بل هو متقن في حال الخلاص منه، وأيضاً فلو أتى ذكر <الآتال> المؤلف رحمه الله هنا حجج الخوالج، حجج المرج، حجج الخوالج والمتفزلة، حجج المرج، كل احتج للمذهب ضيّاً جواب الصحيح، فالخوالج والمتفزلة مذهبهم أن مرتكب الكبيرة يحبط إيمان كله ويأخذ من دائرة الإيمان. يريدون أن على هذا، على هذا المذهب الباطل بادلة من القرآن على غير ثويب. قابل خمود المرجع، المرجع يقولون إذا الإيمان لا يضره أي معصية أو أي كبيرة. يريدون أن يحتجوا أيضا من القرآن. فالمؤلف رحمه الله يبين بطلان وجه احتجاجه من المقصود ويبين الجواب الصحيح. خوارج معتزلة يقولون إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان لهم, لهم شبه آيات من القرى لكن تأولوا على غير تأوين والمرجئة يقولون إذا آمن ما يضره أي كبيرة من يفعل لهم أيضا شبه حج وهناك جواب الصحيح يقول وقد احتجت الخوارج والمعتزلة احتجوا عليه شيء على مذهبهم أن صاحب الكبير يحب من الإيمان تجل بقوله إن غله تعالى إنما يتقبل الله من المستقيم. قال صاحب الكبير ليس من المستقيم فلا يتقبل الله منه عمل فلا يقول له حسنة وأعظم الحسنة الإيمان فلا يكون معه إيمان فيصح خروج في النار. رأيت كيف إنما يتقبل الله من المستقيم. قال صاحب الكبير ليس من المستقيم. إذا قال ليس المستقيم ما يقول الله من أي حسنة وأعظم الحسنة الإيمان إذا ما يقبلونه الإيمان فيأخذ بالإيمان ويخلد. أجابته من ورجعه قالوا نفس الآية قالوا إنما يتقف الله من المتقين المراد من المتقين الكفر فقالوا اسم أسمه في القرآن يتناول المستحقين للتواف فالذي يتقل الكفر الذي يتقل الكفر معناه يقبل منه أي عمل أي عمل يعمله فلا يطلق فالذي يفعل الكبير ما وصل إلى الكفر واتقى الكفر إذن ما يحقق عمله يبقى عمل كامل ولا يضره كالكبير قالوا في قالوا لهم مجيبين للحواج المتزلة اسمه مستقيلة في القرآن يتناول مستحقين للثواب كقوله تعالى إن المستقيلة في جنات ونهر في مقعب الصدف عند مليش المكتن وقالوا أيضا مرجع أهل الحواج المتزلة ابن, ابن آدم قابيل هابين قابيل قتل آخر هابين لماذا لأنهما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولا تقبل من أخر فقتل أحد أحدهم الآخر يقولون المرج أهل خوض المتزلة ابناء آدم حين قرب قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حين إذن كافر الذي رد قربانه ليس كافرة وإنما كفر بعد ذلك بعد القتل وقبل ذلك ما كان كافر إذا لو كان كافر اللي بسقرر وأيضاً قالوا لهم ما زال السلف يخافون من هذه الآية إنما تقبل الله الموت والسلف ما ما ما فعلوا كفر لكن يخافون من فرض أعمالهم يخافون المعاه يخافون من كفر ولا من دون كفر نعم يقول وأيضا فما زال السلف يخافون من ذلك ولو أريد بها من يتقل الكفر لم يخافوا لأنه اتقل كفر فدل على أنه أنهم خافوا ما دون الكفر وأيضا فيطلاق لفظ المستقيم والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع فلا يجد الحمد عليه مراد لفظ المتقين من ليس بكافر لا أصل له في كتاب الشرع ولا جلّه عليه. المؤلف الحمد لله يقول والجواب الصحيح عن هذه الآية رد على الخوارج والمتفزل هو المرضية أن أن المراد في قوله إنما تقبل الله من المستقيم ما ذي الله في ذلك العمل في خصوص ذلك العمل إنما تقبل الله من المستقيم في خصوص هذا العمل الذي يعمله. فإذا كان مستقياً في ذلك العمل قبل الله وإن كان مستقياً لا يتقبل لك ومتى يتقبل من, من ذلك العمل إذا كان خالصاً لله وصواباً على شراء الله فإذا كان العمل حالصاً لله وصلى الله صار من المستقي في ذلك العمل وإن لم يكن خالصاً ولا صواباً ليس مستقي فإذا كان خالصاً صواباً قبل الله منه لأنه مستقي وإذا كان خالصاً صواباً فلا يقبل هذا جواب الصоссيصية ان المراد من استق الله في ذلك العمل كما قال الثوبيل والعياض في قوله تعالى ليبرؤكم عليكم احصوا اعماله قال اقصد واقصد الى يا ابا علي كما استقول العياض ما اخلص واصوب قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل حتى يكون خالصا وصوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنه فمن عمل لغير الله كاهل الرياء لم يقبل هذا ذلك ورا الى يق الله تعالى كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل حد القدسي أنا أغنى الشرك على الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله إلا لي أشركه به هذا رواه المراجعة والبغو في لواية مسلم من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فركته شركة وفي الحديث الصحيح لا يقول الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وقال لا يقبل الله الصلاة حائضة إلا بخمار. كل هذه في القبول فكذلك العمل الذي فيه رياء فلا يقبله الله العمل الذي ليس موافقا العمل الذي فيه شرك لا يقبله الله والعمل الذي موافقا للشرق مردود وقال في الحديث الصحيح من عامل عمل ليس عليه أمورنا في ورد فره مسلمي صحيح وفي الصحيحين من أحدث في أمنا هذا بارس منهم في ورد لأنه مخالف الشرق حيث هو مردود غير مقبول فمن اتقى الكفر وعامل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبله إذا اتقى الكفر كما تقول الخوارج ثم عامل عملا بدعه لا يقبل أو عامل عملا ليس فجعه موافق للشرع لكنه لا يتخالص لله فلا يقبل فإذا صلى اتقى الكفر ما كفر لك صلى بغير وضوء إن صلى بغير وضوء لا يقبله لأنه ليس متقل في ذلك العمل وإن كان متقل الشيء فقال تعالى والذين يؤسون ما آتهم وقلبهم وجدت أنهم إلى ربهم راجعون في حديث عائشة أن قالت يا رسول الله الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويحاف أن يعذب قال لا يبرف الصديق ولكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويحاف أن لا يقبل منه وهو قال التأشر ومع ذلك يحاف لا يقبل منه يقول مالك وخوفه من خاف من السلس أن لا يتقبل منه بخوفه أن لا يكون أثر بالعمل على وجهه المعظم أو السلف يخزون أن, أن يكون قصر في هذا العمل ثلث يأخذون به على موافق للشأن يقول المعالد وهذا أظهر وجوه في استثنائي من يستثنى منه في الإيمان وفي أعمال البر وفي أعمال الإيمان كقول لأحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله السلف يقول أنا مؤمن إن شاء الله صليت إن شاء الله لماذا يستثنون هل هو شك لا يستثنون لأن أعمال الإيمان متعددة فهو يخشى أن يكون قد أدى الواجبات يخشى أن يكون خلى بالواجبات ويستثني فيقول في أنا مؤمن شاء الله لا على جهد الشكل فيما, في فيما بقلبه من تصفيص ولا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا من يستخدم ذنوب كلها لأن الكافر والفاسر حين يريد أن يتوب ليس مثقية ومع ذلك إذا تاب قبل الله توز فإن كان قبول العمل مشروطا بكون فاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول الثوبة يعني لو قيل إن, إن العمل لا يقبل حتى يكون الإنسان ليس له ذنب معنى ذلك إنه لا تقبل الثوبة لأن الشخص إذا ما يريد أن يفوق يتلبس بالمعص فقول الخوارج المعتزن يقبل الله المهتقين يعني الذي ليس له ذنب ولا معصي هذا باطل بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل إذا اشترط التقوى في العمل حين الفائد فينا يتوب يأتي بالتوبة الواجبة يعني إذا اتقى في العمل يعني تكون التوبة لله وتكون موافقة للشعر وهو حين شروعه في التوبة من الشر إلى الخير لم يخلص من الدم فل هو متقن في حال تخلصه منه نعم وأيضا كمسا وأيضا فلو الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب وجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات وهو حين أتى بها كان فاسقا نعم يقول هذا أيضا لو أتى الإنسان بأعمال البر أتى بالحسنات حج وصام وبر والديه لكنه مصر على تعامل البر ثم تاب هل تقبل التوبة ولا تقبل على على معتقد الخوارج لا تقبل يقول تسقط سيئاته بالتوبة لا تقبل ثوبته لأنه مصر عليه على المعصر والصواب أنه إذا تاب فإنه فإن الله يقبل ثوبته تسقط السيئات بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات فإذا فإذا تاب من الذنب قبل الله ثوبته وقبل أنه حسناته ولو كان حين أتى بها كان فاسقا لكان مصر على كبيرة ثم تاب تقبل الله سومتا وتقبل من حسناته خلافة ليس في الخوارج ومعتزلة نعم وأيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقجف وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم قبل إسلامه وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم بل يكون مع إسلامه مخلدا وقد كان الناس يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان الناس قد كان الناس مسلمون. يسلمون. يسلمون كذا؟ نعم. النص كان يسلم طيب. وقد كان الناس يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهم ذنوب معروفة وعليهم سبعات فيقبل إسلامهم ويبرئون إلى الله من التبعات كما ثبت في الصحيح أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أسلم. وكان قد راسق قوما في الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاءت أسلم فلما جاء وسبر مسعود عام فديبية والمغيرة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا؟ فقال فقال ابن اختك المغيرة فقال يا يا عبد فقال يا غدر أليس أسعى ألست أسعى في غدرتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله أما الإسلام فأقبله وأما المال فلست فلست منه في شيء. وقال تعالى ولا تضرذ الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم, فتطردهم فتكون من الظالمين وقال لنوح عليه الصلاة والسلام قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ولا يعرف أحد من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذمب وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة والصيام نعم مما يرد به على الخوارج المهزلة الذين يكفرون بالمعصية والكبيرة يقال لهم الكافر إذا أسلم وعليه الناس مظالم من قتل وغصب وقذف وكذلك الذم إذا أسلم هل يقبل الإسلام وهو لا يقبل يلزم على خوارج يقول لا يقبل حتى يثوب من المظالم ويثوب من القتل ويثوب من الغصب وهذا باطل فالذنب إذا أسلم صح أسلم الكافر إذا أسلم ولو عليه الناس مظالم إذا تاب المشترف من الشرك وكان يشرب الخمر ويعقو والديه ويقطع رحمه ويتعامل بالربا يصح الإسلام هو أمانة يصح, يصح, يصح لأنه كبب من الشرك التوبة تتجزل وبقي عليه التوبة من الخمر ومن الربا وغيره التوبة تكون عامة هذا المسلم الكافر قد إذا أسلم قد وحسن الإسلام حسن إسلامه يتوب من جميع الذنوب مع الشرك وفي كافر يسلم ولكن ما يحصل الإسلام وهو أنه يتوب من الشرك فقط إذا تب من الشرك صح توبة من الشرك وبقي عليه الذنوب تحتاج إلى توبة فعلى قول الخوارج الكافر إذا أسلم من الشرك ولم, ولم يتم جتاب من الشرك ولم يتم من المعاصي والزنا والصديق والشروح هذا وهذا باطل صوب أن تصح ولو عليه الناس المظالم فابق عليه فلو كان العمل لا يقبل إلا من من, إلا من, من لا كبيرة عليه إلا صح إسلامه الدملي حتى يتب من الفواحش والمظالم وهذا باطل وهم يقولون يكون مع إسلامه مخلط النار لو أسلم وهذا من أطل باطل لأن الناس كانوا يسلمون على أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبلوا الإسلام فيقبلوا الإسلام ولا يقول لا صحبة الإسلام فحكتهم من معاصي ويتوبون الله سبحانه وتعالى من تبعات فعل ذلك ودليل ذلك ما ثبت الصحيح أن المغيرة من الشعوب لما أسلم وقد رافع قوم في الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم في الجاهلية قبل الإسلام وجاء فعسلا فلما جاء عرض بن سعود عام الفديبية يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح كان المغيرة مشعوبا قائم على رأس النبي يحرسه بالسيف، فلما جعورت المسعود وفأوض النبي صلى الله يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة النبي فضربه من على السيف، فأخر ذلك على رسول الله على لحية رسول الله، فقال من قال من هذا؟ ضرب من على قالوا المغيرة، فقال يا غدر ألاست أسعى في غدرتك؟ يعني اللي في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت الجهية قال أقبل الإنسان فاعقبله هو أمل المال فلا سمنو بشيء واستدلهم بيقول تعالى ولا يقذذ الذين يدعون ربهم بغضاتهم ولا ما عليه من حسابهم شيء ولا من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وقال النوح وقال النوح أنومن لك كوت تبعك الأوزارون قال وبعجل بما كانوا يعملون إن حسابهم لا على الأرض لا تشعرون يعني إن ان الإن الإنسان يقبل ما هو عليه ويعامل بالظاهر أما ما بينه وبين الله من المعاصي الله هو الذي حاسب يقولون ولا نعرف أحدا من المسلمين جاءه من يسلم فقال الله لا يصح الإسلام حتى لا يكون على كذا لا حد قال هذا إلا الخوارج وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة الصوم إذا ما نصح الصلاة ولا صوم ولا زكاة حتى توب حتى لا يكون على كذا هذا من أفضل الصور وبهذا يبطل مثل الخوارج المعتزلة وما ذهب المرجى ويبقى مثل السنة والجماعة في العمل بنصوص من الجانبين. وفق الله الجماعة الطاعة الله الجماعة جل وعلا محمد وحده. الله الرحمن الرحيم سائل يقول فضيلة الشيخ لأربع أصدقاء حصل لهم في الأسبوع الماضي حادث شنيعهم يريدون الحضور هذا الحضور هذه الدورة ولم يتمكنوا إلى هذا اليوم من حضورها فهم لهم نية الحضور هذا المجلس الصالح يرجع رجع لهم إن شاء الله لأن المسلم إذا نوى أن يفعل الخير ثم منعه ما نعه فإن الله يكتب له ما نوى. فإذا مرض العبد كان يصلي مع الجماعة ولم يستطع كان يصوم ولم يستطع بسبب المرض سمرة الاثنين والخميس يصلي في الليل ولكن منعه المرض فإن الله يكتب له يكتب له ما كان يعمله في حال الصحة وكذلك إذا سافر ما يتمكن من أجل السفر أن يصوم عادته الاثنين والخميس ويصلي في الليل فإن الله يكتب له قال لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث موسى الأشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيم وكذلك الإنسان إذا نوى إذا نوى وفعل الأسباب إذا نوى حضور حلقة درس علمي ثم منعه معنا فإن فإن الله يكتب لهما رواه فضلا من هو يحسر. نعم. يقول السائل هل صحيح ما نشب إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إجازته التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ليس بالصحيح هذا. الشيخ الإسلام من أبعد الناس عن هذا ومن الأشد الناس نهي عن هذا فلازل التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بل التوسل بجاه النبي بدعة إلا والتوسل يكون في أسماء الله وصفاته بالعمل الصالح بالتوحيد والإيمان وبدعاء الحي الحاضر أما توصل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاه غيره بجاه فلان أو حربة فلان فإن هذا من البدع نعم هذا السائل يستفسر عما مر معنا بالأمس فيقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله أرجو الله التكرم سلام. بتوضيح قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل حيث ذكرتم بالأمس أن النوافل تكف... تكفر الكبائر بعكس الفرائض فإنها تكفر الصغائر مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة الحديث وهذا أحدث عندي إشكال كيف يحصل العبد بتكفير الكبائر بالنوافل وهذا ما لا يحصل له بالفرائض في الفرائض نص الله تعالى عليه. هذا كلام شكل الإسلام هذا جواب شكل الإسلام عن هذا يقول إن هذا زائف الفرائض لأن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عهد يكفر عنكم السياحة إن تجريب الكبائر فكفر على كسرياتك معنا الصغائر نص وفي حديث مسلم عند أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهم إذا جسنبت الكبائر نص إذا جسنبت الكبائر فإذا فعل الإسان الفرائض فترك, فترك الكبائر كفر الله الصغائر فضل منه وإحسن صدق الحديث فتة الرجل في أهله وماله وكفرها الصلاة وصدق على الصيام لكن غير الفرائض مثلا الحسنات الماحية قد يكفر الله بها الكبيرة مثل قصة المرأة البغي الزانيها التي غفر الله لها بسقيها الكل لما حصل مع سقط الكلب على الإيمان مع مع معسيم من الإيمان والإخلاص والصد هذه كفر الله لها في زعلها هذه, هذه الحسنة العظيمة كذلك حديث البطاقة قال لا إله إلا الله رجحت البطاقة في 29 سجل في السجل السيئة لأنه قالها مع مع الإخلاص الصدق فلا إشكال فيها تكون الفرائض يعني إذا أدى لسان الفرائض وترك كفر الله الصغير وتكون هناك حسنة قفرة حسرة عظيمة يقدر الله بها كبار مع الفرائض فالفرائض بعض يكفر الله بها الصغائر، الفرائض وك وتركب يكفر بها والحسنات الأخرى التي ولد بها النصوص يكفر الله بها بعض الكبائل نعم. يقول السائل هل الخوارج والمعتزلة يرون التوبة أو أنه لا توبة لرجل إذا انقلب؟ لا يرون التوبة إذا كاب صح توبته لكن عندهم يرون أن من لم يتب من يتب هذا حكم. اما من تاب هذا ليس محل الخلاف عند الجماد من تاب تاب الله علي. إذا تاب من المعاصي والكبائر كلها لكن يرون لا بد يثوب من جميع الكبائر ما من بعض الكبائر وسط بعض الكبائر إذا تاب من جميع الكبائر فإنه يوافق هذه تسقط تسقط الله بها جميعا جميعا لكن إذا تاب من بعض الذنوب في بعض الكبائر ولم بعض الكبائر ولم يثوب من بعض الآخر لا فلا تصح له. إذا كان إنسان يتعامل بالربا ويأكل الرشوة، ثم ثابنا التعامل بالربا ولا مثمن الأكل الرشوة، صح على هذا السن والجماعة. صح ثبوت مثمن الأكل الربا وبقي عليه كبرات الرشوة. أما القائل يقول لا ما يصح. لا يزال كافر. حتى يس حتى يترك التعامل بالربا حتى يترك أيضا التعامل بالرشوة. لا أبدي يترك سبيعة نعم. يقول السائل ما حكم إهداء ثواب القرآن الكريم للمجيت؟ هذه المسلوبة خلاف بين أهل العلم بين أهل السنة والجماعة من العلماء من أجاز إهداء ثواب قراءة القرآن ومنهم من منعه لأن مصوص إنما وردت في إهداء ثواب أربعة الشيء الدعاء والصدقة والحج والعمراء ويدخل في ذلك الأضفاء لأن الصدقة من الصدقة هذه وردت في المصوص ذهب الشافعية والمالكية إلى الاقتصار على هذه الأرض وذهب الاحناف والحنابلة إلى القياس. قالوا نقيس عليها الصيام إذا صام ونوى ثوابه الميت وصله إذا صلى ركعتين الميت وصله إذا قرأ القرآن وأهده وصل. إذا سبح ونوى ثوابه وصل. فقال المالكي والشربي لا نقيس لأن العبارة ليست فيها قياس. فأصل عباد التوقف ولا يقال نقيس وقاسوا أيضا على كذا قاسوا أيضا على ضرعة الزمة من الدين إذا قضي عنه وقاسوا هذا على إسلام الصغير تبعا ل لأبوه مو نقيس والمالك والشريق قالوا لا نقيس لأن العباد توقفية وهذا هو الأرجح هالأرجح أن نقتصر على هذه الأربعة الدعاء الصدقة والحج والعمرة والوضيح هذا وأما يصلي ركعتين ويوم ثواب الميت فهذا لا ميرج، ولكن صلي لنفسك وتدعو الميت، فصوم يوم وتنوي ثواب الميت نور، إلا إلا الصوم الواجب، فيما ثبت في صحيح البخاري الحسن البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صمعه وريه، من ما توع عليه كلمة وعليه مع الوجود، إذا مات تلسانوا عليه صوم من رمضان أو صوم نذر أو كفارة يصوم، أما الصوم تطوع وريدي ثوابه فلا ميرج، نعم. يقول ما الترتيب الصحيح في أمور الآخرة الحوق والصراب والميزان في خلاف بين العلم من العلم من قال إن الحوض يكون ورد عليه قبل الميزان ومنهم من قال وزن الأعمال قبل ذلك قولا لأهل العلم والصراب أن الحوض قبل قبل الميزان لأن الناس يخرجون من قول عباشا فيحتاجون إلى إلى الشرب، ولأن... ولأنه لو كان رد الحول قبل الميزان، لكان من فقع من خفة موازين علم أنه لا أنه يطرد عن الحول، لأن ثبت أن أناس يطردون عن الحول، فدل على أنهم يريدون قبل ذلك، ويطرد أناس كما جاء في الصحيح، إنه يرد... لا يردنا علي أناس من أمتي يعرفهم ويعرفونه، فيقال فيطردون، يزدادون عن الحول كما تدادوا العبر العطاش. يقول أصحابي أصحابي وفي لفظة أصيحابي أصيحابي فيقال إن إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لمنزالوا مرتدين على عقابهم منذ خرقتها هذا الأرجح أن أولا نلل وقوه بين يدي الله عز وجل وثم الحشر الطيور الصحف والحوق ثم اللذاء ثم الصراب ثم الجنة أو النار نعم يقول هل الالتفات صفة من صفات الله جل وعلا الالتفات الالتفات الصفات الاسم والصفات توقفين وليه تلا صفة إلا بدلي ولكن الصفات أحيانا تأتي على لفظ الفعل تبقى على لفظ الفعل إنه يمكرون ويمكر الله خادع الله وخادعهم وما جاء يطاره الله وطلب على الله فعلى الدليل على أن التفاق من الله نعم يقول السائل أنا من أهل البلاد التي يكثر فيها الفتن فما الكتب التي تنصحني بها تعتني في زيادة الإيمان لدى المسلم نصف بعلاف كتاب الله عز وجل تقرأ كتاب الله وتتدبره وتتأمل فكتاب الله فيه الهدى والنور تدبر كتاب الله أكبر بتدبر وتمعن واستعين على فهم الكتاب الله في. تفاسيل المعتبرة تفسير السنة والجماعة تفسير الحافظ من تفسير تفاسيل تفسير الجهير تفاسيل البغوي تفاسيل الشيخ الدرحمن السعدي وغيرها وعليك مع ذلك فراءة الصحيحي الخالق المسلم والعناية بهما فراءة كتاب الفتن وكذلك السنة الأربع وغيرها تدبر أحاديث كل أم من أمهات الكتب فيه كتاب فتاب وفتن استقبل أحد كتابة فتن البخاري في مسلم في بدود مسأي في في ملاشك تعملها وتدبرها وقطع كلام شراح وصل عملاشك عليه نعم قلت يقول... عد عن السؤال الله أن يسلمنا ويعيدنا ويحكمنا في ما ظهر منها والله نعم يقول السائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث أن أقوى من يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال سهامه بيض فيجعله الله هباء منثورا. أخبر أنهم الذين خت إذا خلو بمحال من الله انتهكوها وبينما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الحسنات لا يحفظها إلا الموت على الكفر أو الشد. لا هذا ال... نعم هذا ال يحفظ جميع الموت على الكفر أو الشد. هذا اللي يحفظ جميع الأعمال. أما العمل نفسه فإنه لا يصح إلا بشرطين أن يكون خالصا لله وأن يكون مفقود للشر. قد يحبط العمل قد يكون العمل باطل لأنه لم يكن خالص لله أو يكون خالص لله ولكنه غير موافق للشخص إذن كان خالص صنفة الشخص هو صحيح ثم بعد ذلك قد قد يكون يأخذ هذا العمل الغرمة مثل ما جاء في الحديث يتدرون من المفلس قال وَالْمُفْلِسُ فينا من لَا دِرْهَمَ له ولا مَتَعَ فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي بالفيام والصلاة, والصلاة. وفي لطن وأعمال كالجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وصفة دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنحت قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فقول حذرينك مطلح في النار. قد يكون هذا يكون أعماله لغيره هنا أما هذا الحديث الذي فيه هذا فلا أعرف الحديث تحتاج إلى أمراض؟ نعم. الله عليه يقول مسجد بني بمال حرام فما حكم الصلاة فيه؟ أصل الصعيد. والمال حرام عليه على, على صاحبه. والإنسان إذا كان عنده أموال يريد أن يتخلص منها فإنه يصرفها في المصاري العام. في المسجد يبنيها مسجد ويثبر عليه مثو. والمضاءة على المسجد لا, لا غبار عليه ولا عالم الصلاة فيه. نعم. يقول السائل ما حكم قول توكلت على الله ثم توكلت عليك لا يجوز التوكل إلا على الله لا يجوز هذا مش توكل على غير الله إما شرك أكبر وإما شرك أسعر فإن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر وإن توكل على غير الله في الأمور التي يقدر عليها الناس كمن توكل على أميرنا أو سلطان فيما قدره الله عليه الرزق, الرزق أو شفاعة في موجة في عذى كرسل في الأصطر الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنت مؤمنين التوكل لا كل على الله لكن الوكالة لك أن توكسل غيرك معنى أنك تنيب غيرك يقوم في فعل شيء أما التوكل لا فلا التوكل لا وعلى الله فتوكلوا إن كنت مؤمنين منحص أن التوكل عليه لا على غيره نعم يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله بالأمس الحالات التي يكون فيها الجهاد واجبا, واجباً عينيا نعم. فهل إذا أسر العدو مسلما وجب الجهاد لفك أسره فإذا فهل يقول هل إذا أسر العدو مسلما وجب الجهاد لفك أسره لا إذا أسر العدو يجب على أن يسعى في تخليصه مفاداته أو دفع مال أو مفاداته بأسرى أو دفعه نعم يقول السائل إنكار الم ما يحصل من شركيات قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت في ذلك؟ نعم. هل يدخل في النهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم لا يجوز رفع الصوت عند قبره حين ولا مين؟ وشتك أعظم؟ وجب النهي عن شك بعض الزوار بعض الحجاج قد يتكلم بها وهناك من حول فجرب النبي من ينبه الناس ولكن كثرة الزوار وكثرة الحجاج. الذين اعتادوا في بلادهم الكلمات الشركية يجعلهم لا يبالون صلى الله عليه نعم. يقول السائل: إذا شخص بعد إسلامه ثم أسلم فهل يرجع له عمله وما القاعدة في ذلك نعم إذا ارتد الإنسان ثم من الله عليه وسلم ومات على الإسلام فقي له عمله أحرج عمله سابق ما يحفظ نقول الله تعالى ومن يرفض منكم عن دينه فيمت وهو كامل. فهؤلاء يحرضوا العمل في الدنيا والأخرة ولا يتصابون في أحد فاشترط على العمل الموت على الكفر فإذا من الله عليه بالإسلام الحمد لله أحرز عمله نعم السؤال الأخير حكم بناء القبر في المساجد فأنا ما على في هذا مسألة القبر في المسجد تكرر بعض الإخوان أن أن يتحرج من هذا وأن يقول هذا تشبه في تشبه بالقبور التي فيها كتاب وأنا ما يحتاج إلى تعميل يحتاج إلى مراجعة في هذا ما أذكر شيء في هذا في في المنام حديث صاحب القبة الذي يحتاج إلى مراجعة ل لم يسلم على النبي أو كذا حتى هدم القبة لكن القبة هذه ليست مبتسم عندي توقف في هذا يحتاج إلى تعميل يحتاج إلى الله جملة طاعة ثبت الله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم الحمد لله الله وسلّم وبارك على نبينا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال الإمام شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالى السبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته فعن عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال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 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواهما مسلم وهذا دعاء له بعد الموت فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده فإن ذلك مغفور له عند المنازعين فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت اسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومعنى. أما بعد هذا السبب الرابع من الأسباب التي تسقط بها العقوبة عن المسلم و شر الذم شبل الذنب سبق ثلاث أسباب السبب الأولى التوبة السبب الثاني الاستغفار والسبب الثالث الحسنة الماحية وهذا السبب الرابع الذي يأدى في الإقاب دعاء المؤمنين للمؤمن دعاء المؤمنين للمؤمن واستغفارهم له هذا مما يدفع الله به العذاب على المؤمن حياً كان وميتاً عام يشمل الحي ويشمل الميت وبهذا يتبين أن من ارتكب الكبيرة فإنه لا يكون كافرا كما يقول الخوارج ولا خدم الإيمان كما يقول معتزلاء وإنما مؤم يكون مؤمنا مع أصل الإيمان وإن كان إيمانه ناقص. هذا دليل رحمه الله على الحديثين في صحيح مسلم رحمه الله. الحديث الأول في الحائشة وأنصف بن عيت مصلي عليه أمّه ثم الناس بلغوا نبيه. كلهم يشفعون فيه لا يشفعون فيه ثاني حديث بن عباس ما من رجل مسلم يموت فيقمو على جنازة في أربعون رجلا لا يشفعون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه وهذا أنقض الله تعالى وإحسانه هذا الدعاء ينفع الله بالحي وبيت جميعا فالحي الذي يصلي على الجنازة له قراط من الأجر يصلي عليها وبيت ينفعه الله بهذا الدعاء الذي يدعو به الأحياء هو شفعهم الله فيه وهذا الدواء وهذه المغفرة التي يغفر لها الميت فيها بدعاء مصلين عليه يقول المؤلف لا لا يجب أن تحمل على المؤمن التقي الذي تسبب الكبائر وكفرت عن الصغائر فإن المؤمن التقي الذي تسبب الكبائر وكفرت عن الصغائر هذا مغفور له حتى عند المنازعين. من لم يرتكب الكبير من يرتكب الكبير حتى عند الخوائز حتى عند المعتزل إذا أدى الفرائض ويرتكب الكبائر وفرتكب الصغائر يقول مؤلف فعلم أن هذا الدعاء نسواب المغفرة وأن المراد به منه عليه كبيرة يفعه الله حتى من عليه كبيرة شاء الله بذعب نعم السبب الخامس ما يعمل عنه من أعمال البر كالصدقة ونحوها فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة رحمهم الله وكذلك العفق والحج فقد ثبت الصحيح الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وعليه صيام صامعا هو وثبت مثل ذلك في الصحيح في صوم النذر من وجوه أخرى ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لوجهين أحدهما أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم له كما في قول الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وشئت كل شيء رحمته وعلماء تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم كما في قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقوله سبحانه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويستخذ ما ينفق قربات قربات عند الله وصلوات الرسول وقوله, وقوله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وكدعاء المصلين للميت ولمن زار قبره من المؤمنين الثاني أن الآية ليس في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعير وهذا حق فإنه لا يملك ويستحق إلا تعينته ولا, ولا يستحق قال إنه لا يملكه ويستحقه لا يملكه ولا يستحقه المستحقينها أ أ أوضح نعم. و هذا حق. فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه. وأما سعي غيره فلا يملكه لا يستحقه. لكن هذا لا فلا يملكه ولا يستحقه. وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه. لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله تعالى ويرحمه به كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب تفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب فيرحم الجميع كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولت بمثل وذلك كما تبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال تبت وكما تبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له هذا السبب خامس من الأسباب التي ادحو الله بها العقاب العقوبة والعذاب عن الشخص ما يعمل الميت من عمل البر ما يهدى الميت من ثواب أعمال البر والذي يهدى الميت من أعمال ثواب البر ثواب البر بالاتفاق ثلاثة سنو جماع أربعة أشياء الدعاء والصدق والحج والعمرة والأغشية داخلتهم في ذلك لأنها نعم الصدقة. هذه أربعة أشياء اتفق عليها وكذلك الواجب. علي الصوم الواجب إذا كان عليه الصوم الواجب يقضع على الميت كالصيام رمضان الصيام النذر والصيام الكفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من ماته وعليه الصيام والصامعة هو هذه عمل بر ينفع على الميت في الاتفاق ينتفع بها أما معدل الدعاء والصدقة هو الحج والأضاء والوضحية داخله فذلك والصوم الواجب يقضع على الميت إهدى ثوب الصلاة يصل إلى ركعتين ويهدي ثوب الميت أو إهدى ثواب الصوم صوم يوم ويهدي ثوب الميت أو يقرأ القرآن ويهدي ثوب الميت أو يسبح ويهدي ثوب الميت أو يطوف بيث سبعة أشواق وله في الحج والعمل ويهدي ثوب الميت فهذا موقف السلاح بين أهل علم. من العلماء من ذهب إلى أنها تنفع الميت ذهب إلى هذا الحنابلة والأحناق قياسا على الأربع ومن العلماء لمن قال نقف عند ما ورد فيهم نصوص لأن العبادات ثوقيّة، العبادات ثوقيّة ولا قياس للعبادات، وإذا هذا بالمالكية والشخصية قالوا نقص على الدعاء والصدقة والعمرة والحج والوضية وصوم الواجب وهذا هو الأرجح، الأرجح نقص على هذه الأشياء الأربع لأن العبادة ثوقيّة ولا برد إلا هذه الأشياء الأربع ما ورد أن نبي صلى الله عليه وسلم أو صام عنه يوم ويهدى ثوابه أو إقراء القرآن ويهدى ثوابه المجي ولكن من أجاده من العلامة قاسوا قاسوا عن أمور الأربع ومن منع قال لا قياس في العبادة والعبادة التوقفية ورصت العبادة المنع والحظ وهذا هو الأصوض فما أهدي للمجي ثواب أعمال البرد. ينفع ينفعه الله به ويدفع عنه العقاب بذلك ينتفع الصدق وكذلك العث العث الداع لأخن نوع يقول المؤلف رحمه الله إن هذا ينفع بنصوص نصوصنا صحيحة صريحة كالصدق ونحوها ونحوية الدعاء والعمرة والحد يقول ما البقى ثبتة الصريحة حن صورنا وقال من ذا توعلي الصيام صامعا هو ولي قالوا هو عليه كلمة وعليه عليه وعليه فدعوه يعني وعليه صوم واجب. أنظر صوم الداخل صوم التطوع هذا محل خلاف وكذلك جاء في أيضا في صوم النذر في في, في اللفظ الآخر من مات عليه صوم ناذر طوال العلمة حمل على صوم النذر صوم النذر خاصة أما الصوم الذي وجب بأرض الشرع كالصيام كصوم رمضان فلا يقضى عنه اخصى وأنه يقضى عن المي فالصوم الوحيد سوى صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة فهذا ينفع الله به المي ويكفر عنه ويدفع الوقوب عنه إذا أهدي له إذا دعي له دعاء أو بدعاء أو صدقة أو عمره حج يقول والله رحمه الله ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذه الآية وهي آية النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى اختج بها أهل البدع كالمعتزل وغيرهم على أن الميت لا ينتفع إلا بسعينة الصفر أهل البدع كمعتزلة وغيرهم قالوا ما ينتفع الميت لا بالدعاء ولا بالصدقة ولا بالحج ولا بالعمر ما ينتفع إلا بما به في الحياة كالعلم الذي ينتفع بها هو ولد صالح كما أجاء في الحديث وصدق أهل الجارية احتجوا بهذه الآية قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قالوا معنى الآية لا ينتفع الإنسان إلا بسعي وأما أهل السنة والجماعة فقالوا الإنسان ينتفع بسعي وبسعي غيره إذا وهبه له وأجابوا على هذه الآية بجوابين لذكرها المؤلف رحمه الله الجواب الأول أنه ثبت بهذه الآية ليس فيها دليل على منع الإسلام من الانتفاع نسائل غيره قال المؤلف الجواب الأول أنه ثبت بالنصوص المتوافرة وإذناء السلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعي. كدعاء الملائكة واستغطارهم هذا ليس من ومع ذلك ينتفع كما في الآية الكريمة الذين يحنون العرش ومن حوله وسبحنا بحمد ربهم ومن ربهم ويستغطرون الذين عمروا ودعاء النبيين ودعاء المؤمنين واستغطارهم كما في قول تعالى وصلي عليهم من الصلاة كسكر لهم إذا تنفعهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه ومن العرب من يؤمن بالله والأولاد ويتخذ معه في قبور الله والصلوات الرسول تنفعهم صلاة الرسول وقال وصلوا للنبي وللمؤمنين والمؤمنات ودعاء المصلين وكذا دعاء المصلين الميت ودعاء زائر القبور كل هذا تنفعه الجواب الثاني أن الآية ويقول بتاعلي وأن ليس الإنسان إلا ما سعت لم تنفي الانتفاع وإنما نفت الملك وفرق بين نفي الملك ونفي الانتفاع الآية فيها حصر معتزر قالوا الآية فيها حصر ليس للإنسان إلا ما سعت لا ينتفع الإنسان إلا بسعج لكن الجواب الثاني أن نقول الآية ليس فيها في الانتفاع وإنما فيها نفي الملك ألا بالملك والمعنى لا يملك الإنسان إلا سعية ليس الإنسان إلا مساعة يعني لا يملك إلسان إلا سعية وأما سعي غيره فهو لغيره إن أبقاه لنفسه فهو لنفسه وإن وهبه لغيره انتفع به أنت لا تملخ لله سعي وأما سعي غيرك فهو ملكه لذلك غيره إن أبقاه لنفسه فهو لا وإن وهبه لغيره انتفع فلا ما نفت الانتفاع الملك الآيه ما مانفقة الانتفاع وإنما نفت الملك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي لا يملك الإنسان إلا سعيه ولا يملك سعي غيره لكن سعيه الغير إذا وهبه لغيره انتفى هذا مع الجواب الثاني يقول أن الآية ليس في ظاهره إلا أنه ليس له إلا سعيه وهذا حق إنه لا يملك ولا يسحق إلا سعي نفسه وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يسحقه بل هو لصاحبه لكن إذا وهبه له انتفع به ولهذا قالوا لكن هذا لا يمنع أن يفعله الله يفعله الله ويرحمه به كما أنه دائما يرحم عباده بأسواب خالدة عن مقدوره هو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسواب يفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك في الأسواب فيرحمه جميل مثل الإنسان إذا دعا لأخيه صلى صلوا حينما دفع دعا لأخيه والميت انتفع بهذا الدعاء إذا تصدق عن أخيه صلى له أجر لهذا أحسن إلى أخيه وصل الثواب للميت للميت لم تصدق عليه كما في الحديث الصحيح أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك أن وكل به آمين ولك بمثل فإذا دعوت لأخيه والحديث صحيح فهو مسلم وغيره فإذا دعوت لأخيك مسلم أجابك ملك قال ولك بمثل آمين ولك بمثل أي اللهم استجب ولك أيها الداعي بمثل. لك مثل ذلك من العاجل إذا, إذا دعوة لأخيك تكسب دعوت لأخيك استفاد أخوك من دعائك وأنت تستفيد تعطى مثل ذلك وكما ثمتت الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط ومن ثلاثة حتى تدفن له قراطان أصغرهما مثل أحد فالذي يصلي على الجنازة له قراط من أجل استفاد أو لم يستفد استفاد الحي والميث استفاد شفعه الله فيه إذن انتفع الحي والميث ولهذا قلت فهو قد يرحم المصلي على ميت بدعائه له ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له. نعم. السبو السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة كما قد تواترت عنه حاديث الشفاعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأهل الكبائر من أمتي وقوله صلى الله عليه وسلم سيصفي. خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين يعني أنها أعم قال أكفر بدل أكفى أكفى أكفى أكفى أكفى ألقب أن أكعم وأكتمع نعم وقوله صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين هذا السبب الثالث من الأسواب التي سقط بها العذاب والعقوبة عن المسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة وهذا حديث الشفاعة متواترة متواترة قد بل يعني بلغت حد التواتر فتفيد العلم اليقين ومع ذلك مع كونة متواترة أنكرها الخواجر المعتزلة وقالوا أنكروا لما في الشفاعة للعاصم ولو كان واحد، أنكروها مع أنها متواتر المتواتر لا هاي جزء إنكار، من أنكره بل أقل يعني أنكر الأمر المتواصل قد قد يحكم بكفته في بعض بعض الأحيان، لكن هؤلاء متأولوا واللي هذا أنكر عليهم السنة وبدعوهم وصاحبهم وضللوهم كيف تنكرون أنصوص شرعهم المتواترة؟ هبة النبي ص إشفاء أربع شفاعات في كل مرة يحذو الله نفسه. والأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والأفراط يشفعون واذا يشفعون كيف سنكرونها وهي حديث صحيحة منها قول رسول الله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني لأهل الكبائر موحدين ومنها حديث بهريرة من أسعد الناس بشفاعتي يا رسول الله هو حديث الصحيح قال من قال لا إله إلا الله خالق من قلبه المقلاة الخاصة من قلبه له الشفاعة، ولو كان ولو ما تعلق وكذلك الحديث الأكبر المألف خيره بين عيّد خلص أمة الجنة وبين الشفاعة خلص الشفاعة لأن عمرو أكبر. أترون هل لا، ولكن هل المذنبين؟ العصام المثويين الخطي، الموحدين المؤمن الوحيد الذي ما على التوقيف، ولو ما تعلقه له الشفاعة. ما دام ما تعلق أما المشرك فلا نصيب له بالشفاعة. ما على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر والنفاق الأكبر هذا لا حديث كما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أن يأتوا لا بيع فيه ولا خلطه ولا شفاعة ما للظالمين من حمين ولا شبع نطاع هذه كلها في صفة نعم السبب السابع المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كثر الله بها من خطايا السابع, السابع التي يدفع الله بها العقوبة عن العاصي المصائب التي يكفر الله بها من خطايا أمراض والهموم والغموم والأحزان وفقد الأحبة ومصائف النفس أو في المال أو في الولد كل هذه يكفر الله بها خطايا كما في الصحيحين ما يصلوا من وسط المرض ولا نصب تعب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا حتى الشوكة يشكو إلا كف الله من الخطايا ودم في الله تعالى وإحسان نعم السبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما سكفر به الخطايا نعم ما يحصل في القبر هذا السبب الثامن من الفتنة الفتنة يعني سؤال مكلوم أكيد يعني سألت من ربك وما دينك ومن نبيك هذا امتحان يحصل الإنسان تعب فإذا حصل له السعب كفر الله من الخطايا. يمتحن الإنسان مثل الإنسان الذي يمتحن في الدنيا على يحصل تعب من الإنسان فكذلك هنا هذا السعب يكفر الله من الخطايا. فضغطه يعني ضغط في القبر ما من يموت إلا ضمه القبر ضمه وفي الحديث أنه أنه, أنه لو نجى منها أحد أنه نجى سعد بن معال الذي اهتزل على عرش الرحمن اصابها ضغط القلب والروعة فإن هذا مكفر به الخطايا نعم السبب التاسع هو يوم القيامة وكربها وشدائدها هو كربها تعبه آله يوم القيامة السبب التاسع آله يوم القيامة هو كربها وشدائذها هل ما كفر الله بالخطايا قد يكون يسم مذنب ثم يسبه آله وشدائذ وكرب في يوم القيامة من جنوح الشمس فوق رأسه ويكون يلجمه العرق ويحصله من الأهوال والشدائر ويكون المؤمن مطيع ما يحصل شيء، قد يحصل بعض الناس من الشدائر وكرب وأهواء وكرب وبعضهم لا يحصل له فالذي يحصل له كرب وشدائر يكفر الله فيه بخطائها نعم السبب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد هذا السبب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفره بلا سبب لأن المؤمن العاصي تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له ورحمه بتوحيده وإيمانه السلام من ذو سببه من أول يوهنه وإن شاء سبحانه عذبه بقدر جرائمه ثم يخذه إلى, لي. إلى ليس كل موحد يدخل النار ليس كل العصاة يدخل النار بعضهم يدخل بعضهم لا بعضهم يغفر له. وبعضهم لا يغفر له. تحت مشيئة الله إن الله لا يطر فإذا عفى الله عن العبد وغفر له سقطت عنه العقوبة وإن كان مستحقاً له هذا السبب العاشر رحمت الله وعفو مغفرة إلى سورة العياذ نعم أن الذم والعقاب قد يدفعه عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة أيها بالله ما تبقى من ما في هذا الشريف تتابعونها في الشريف الثاني.